إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقامو الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.